فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الإخوة الكرام إن الله عز وجل حذر أيما تحذير من إراقة دم امرئ مسلم في كتابه الكريم وحذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما تحذير من إراقة دم امرئ مسلم الدماء المعصومة أمرها عظيم في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعظم مشهد الله عام الفتح ألا إنا دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمت يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اللهم هل بلغت اللهم فاشهد دم مرئ مسلم أعظم حرمة من بيت الله الحرام يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوال الدنيا بأسرها لزوال الدنيا بأسرها أعظم عند الله من إراقة دم امرئ مسلم الدماء, الدماء أمرها عظيم في الإسلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء أول ما تحاسب أول ما يؤقد الحساب بين يدي زبار السماوات والأرض هو في الدماء فأمر الدماء أمرها عظيم وودالها الجسيم لمن تعمد قتل امرئ مسلم يا هذا أولم تقرأ قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنا ولعنا وأعد له عذابا عظيما أولم تخاف, أولم تخاف من خصيمك بين يدي الله عز وجل عند أن يتعلق المقتول بتلابيبك ويقول يا رب يا رب سله فيما قتلني سألوا فيما قتلني والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزال العابد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما يا هذا أولم تقرأ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كفارا صنيع الكفار صنيع من لا إمام له فمن اقترف مثل هذه الجرائم فهو يتسبه بهم وإن لم يكن كافرا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يا أيها المسلم يا أيها المسلم هل تدري من هو المسلم اسمع اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعرفك من هو المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من لسانه ويده إذا كان يحرم عليك أن تتكلم في مسلم بكلمة آثمة بلغة آثمة بإشارة آثمة بغمزة آثمة يحرم عليك أن تتكلم بكلمة في أخيك بغير وجه حق حرام حرام فكيف تجرؤ كيف تجرؤ كيف تجرؤ أن تري قدمه أن تخرج مهجة فؤاده أن تخرج روحه من جسده كيف تجرؤ كيف تجرؤ على أن تكون سببا في أن يفارق الحياة أيها المسلم المسلم من سليم المسلمون من لسانه ويده يدك يدك التي تسير بها بالسلاح أمام أخيك ولو كنت مازحا يحرم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من يمر بقوسه ووتاره في أسواق المسلمين أن يأخذ بنصالها كي لا تضر مسلم كي لا تضر مسلم يحرم عليك أن تأخذ شيئا من أخيك المسلم إلا بطيبة من نفسه ولو كان عود أراك سواك سواك لا تأخذه إلا بطيبة نفس أخيك فكيف هو أن تتأخذ روحه كيف هو أن روحه وكيف هو أنت تريق دماء وكيف تجرؤ كيف تجرؤ كيف تجرؤ على إذاقة دماء المسلمين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر يحذرك من أن تكون قاتلا عند أن تقدم على ربك في يوم الإفلاس لمن كان مفلسا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دره عنده ولا دينار قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد سفك دما هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحت عليه سيئاتهم فألقي في النار إفلاس في يوم يقتص فيه رب العباد في يوم في يوم يقتص فيه رب العباد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أهلها حتى يقتص الشات الجلحة من الشاة القرناء هذا قصاص بين دواب بين بهيمة الأنعام بين من لا يعقل يقام العادل فشاة بلا قرون وشاة قرناء يقتص للتي ليس لها قرون من الشاة التي لها قرون إذا نطاحتها أهلكتها فكيف يا عبد الله كيف بأخيك المسلم ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أي قلب حجر أي قلب بداخلك أي روح في داخلك أنت من تكون من تكون من تكون من تكون حتى تري قدم المرئي المسلم أين دينك؟, اين دينك اين دينك اين دينك اذا كان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بغتانا وإثما مبين بغتان وإثما مبين إذا كان هو في رميه ببعض ما لا يبلغ إلى حد القاتل فكيف لو كان قتلا فكيف لو كان قتلا حتى أن كثير من العلماء ذهبوا إلى أن القاتل لا توبة له القاتل لا توبة له على أن الراجح هو صحة قبول توبته إذا توفرت شروطها من الندم العظيم ومن العزم على التوبة والتصحيح وكذلك أيضا أن يمكن نفسه من آدائه أن يمكن لخصمه وأولياء الدم فأنت تجرؤ على قتل من مسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم أمر الدماء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا يحل لا يحل أن تريق دم امرئ مسلم إلا بهذا النفس بالنفس والسيب والتارك لدينه المفارق للجماعة فكيف وعنت تقتل بلا حساب وتسرح وتمرح في دماء المسلمين قال كم قتلوا الدماء من الأبناء والبنين وكم قد صار من النساء أرامل وكم قد قطعت قلب أمين وكم قد قطعت فؤداب وكم فعلت وفعل مع مسلم يا هذا سلم منك الكفار وسلم منك اليهود وسلم منك النصارى حتى تري قدم امرئ مسلم مواحد أيها الناس إن أمر الدماء أمرها عظيم وقد هان أمرها هان أمرها هان أمرها عند أولئك المجرمين الذين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يحولون في حساباتهم على يوم يحشرون فيه إلى الجبار تحشر يوم القيامة حافية عارية ومتعلق برقبتك من قتلت يا رب قتلني يا رب قتلني ماذا ستفعل هذا أن ملف القضية قطوا عليه وهب عنهم قد طوءوا القضية بدراهم معدودات وهب عنهم أهب عنهم أطفأوا نيران ولهب نيران ولهب أولياء الدم ماذا ستفعل بين يدي الله عز وجل الذي سيوقفك ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره أيها المجرم الأثم أيها المجرم الأثم هب أنك فررت وهب أنك تلسمت وهب أنك نزوت من مطالبة عدل الدنيا ماذا ستفعل والله إن الله حكم عادل والله إن الله حكم عادل ستقتل بما قتلت ستقتل بما قتلت لأن الله عز وجل حكم عادل ولا يظلم ربك أحدا الدماء هامت عند كثير من الناس وصار عمرها سهلا مات فلان قتل عشرة قتل عشرون قتل ثلاثون فجر فلان اغتلا فلان ذبح فلان وكان في يوم ما خبر مقتول واحد تنقض له المبازع تنقض له المدازع وتراق العبرات والدموع لمقتول واحد ويصير حديثا عند المسلمين مدة طويلة اليوم اليوم يقتل العشرات بل قد يقتل المئات والقلوب في غفلة وفي لهو ماذا حصل قتل عشرة قتل عشرون ما يضر أيها الناس أيها الناس إذا أردتم إذا أردتم أمانا وطمأنينة فيجب على كل مسلم يجب على كل مسلم أن يسعى في أسباب الأمن والأمان ذلك ذلك بتحقيق الإيمان والعمل الصالح ذلك بتحقيق توحيد رب العالمين ذلك بنصيحة ولاة أمر المسلمين ولاة أمر المسلمين ماذا سيفعلون بين يدي الله عز وجل إذا جاءت الشعوب تخاصمهم وتطلب من الله تطلب من الله المظالم والحقوق ماذا ستفعل وقد وصد إليك أمر المسلمين دماءهم وصدت إليك في حمايتها أمنهم وصد إليك في توفيره أعرابهم وصدت إليك في حمايتها وأنت أنت لا تحرك ساكنا لا تحرك ساكنا إننا أيها الناس يجب علينا أن نحقق طاعة ربنا كي يدفع هؤلاء المجرمون القاتل يجب علينا أن نصون مجتمعنا من هذه الشراظم، وذلك بأن يكون بين ولاة الأمر والرعية ميثاق عظيم وتعاون كبير وصدق سريرة ونية وأن يريد الجميع أمنا وأمانا سلامة للأرواح سلامة للأعراض سلامة للدماء إن هؤلاء الذين يريقون الدماء قلوبهم متحذرة قلوب متحذرة لا ينظر لا ينظر إلى عواقب الأمر وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثر الهرج قالوا ما الهرج يا رسول الله قال كثرة القتل كثرة القاتل حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل كثر وربي كثر وربي الذين يدعمون القتل لمصالحهم لمواقفهم بل يكونوا تافيا ربما يزجوا ببعض الطيبين من الجنود والعساكر لمصلحة تافية لأنه تافه علينا أيها الناس أن نراعي دماء إخواننا دماء إخواننا ولا يكون دم مريء مسلم أرخص من التراب دمه غالي دمه غالي دمه يجري فيه وفي لحمه وفي عظمه وبين عينيه وفي شحمه تجري لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم عظيم عند ربه ماذا ستفعل يا أسامة بلا إله إلا الله ماذا ستفعل لما قتل ذاك الرجل لما قتل ذاك الرجل قال أقتلته ويقول لا وهو يشهد أن لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قا إنما قالها تخوفا خائف قال هل سققت على قلبه هل سققت على قلبه فانظر يا عبد الله مع هذه أسامة الصحابي الجليل ومع هذا ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة عبد الله أخوك في الإسلام إنما المؤمنون إخوة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أخوك, أخوك في الإسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه أتقتل أخاك أتقتل أخاك أتقتل أخاك, أتقتل أخاك؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض جسد واحد تبكي لألامه وتفرح لأفراحه لا أن تكون أنت ألمه, أنت ألمه أنت ألمه أنت ألمه أيها المسلمون أيها المسلمون أين عواطف الإيمان أين روح الإيمان أين عواطف الإيمان أين مشاعر الإيمان وأنت تشيروا تسير بسلاحك نحو مسلم. عبد الله إنه قد صلى. عبد الله إنه قد صام. عبد الله إنه قد تصدق. عبد الله ماذا ستفعل بين يدي الله وأنت الفقير الضعيف وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون. هب أنك تسترد هب أنك أعطيت مالا ورشوة هب أنك اختبأت ماذا ستفعل ماذا ستفعل عند أن تعرض بين يدي من لا تخفى عليه خافيا؟ أيها الناس من قتل له قتيل فلا يجوز له أن يسعر سعراً ولا يجوز له أن يتخذ سلاحاً ويغدو ويقتل إنها فوضى إنها فوضى إنه فتح للقتل والقتال وإراقة الدماء حتى الذي كان محقاً يصير مبطلاً والذي كان مظلوماً يصير ظالماً لا إياك ياك أن يلعب بك الشيطان فتصير قاتلا إنما يطلب من ولاة أمر المسلمين ممن لهم زمام العدل والعمان هؤلاء رسالة رسالة إليهم رسالة إليهم ليس العدل الذي يطلب منك أن تخفي ملف القضية وليس العدل أن تلحقوا بوزارة الجرحى والشهداء وليس العدل أن تعطيه وسام شرف وليس العدل أن تجعله له زنازة عسكرية شهيد الواجب أفل لكم العدل العدل أن يؤخذ بجريرة من أرى قدماء وأن يعاقب المتسبب الغافل الأبلة الذي يزج بشباب إسلام بشباب لا يدري ولا يعي اذهب يذهب يضرب يضرب اقتل يقتل وهو لا يدري لما يضرب ولما يقتل من أجل البطان ومن أجل المصالح الدنيئة فويل هؤلاء ثم ويلهم وقد غرروا بالمسلمين وأطفأوا لعيب القلوب بدراهم من حطام الدنيا وبسعارات مزيفة وهكذا ينتقلون من قتل يواريه أو تواريه الملفات إلى قتل في رفوف المكاتب وهكذا أقيموا الحق والعادل وفق ما تستطيعون فإن لم يقدر على إقامة الحد لظروف وعرة يراها ولاة الأمر فلا أقل أن يوضع الجاني في السجن ليذوق وبال أمره أما قاتل يسرح ويمرح قاتل قاس يسرح ويمرح وهكذا يريد أن يقتل مرة ومرات وكرات فأي ع... أي عدل هذا أي عدل هذا ليس هو أولو تعلقونها على مكاتبكم أو مؤتمرات يجرى فيها اللقاء لا إنما والعدل الذي جاء به الإسلام ولكم في القصاص حياة يا للألباع النفس بالنفس حكم الله شريعة الله أما أن تواروا بمثل هذه القضايا فإن هذا يخالف ما أمر الله به نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لموت المسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون إن المعاصي لها آثار وخيمة وكلما تمادى العبد في معصية ربه كلما كلما فقد الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء كلما شقيت أحوال المسلمين قل أمنهم خيف على أرواحهم خيف على أعراضهم بسبب شؤم المعصية بسبب شؤم المعصية فعلينا أن نقبل على طاعة ربنا مستغفرين منيبين إلى ربنا داعين الله أن يغفر لنا واستقم فاستقم كما أمرت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم التغيير يبتدي منك من بيتك من أبنائك من زوجتك من جيرانك من أرحامك يبتدئ منا فإذا جاهدنا أنفسنا في صلاح أحوالنا قل المجرمون خاف القتلة أخذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر المظلوم يرفع الأكفة إلى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ ابن جبل واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفي رواية يقول الله للمظلوم وعزته وجلالي وعزته وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين فلا تخاف على من قتل ظلما لا تخاف على المقتول ظلما وبغيا لا تخاف على المقتول غدرا وخيانة من الذي سيقتص له الذي سيقتص له هو رب العالمين هو القوي القادر سيأخذك ولو كنت في حفرة غار سيأخذك ولو حواليك الترسانات من الأسلحة والعتاب سيأخذك إذا كنت ممن يعطي الرشاوة يمينا وشمالا سيأخذك الله ولو سافرت من هذه البلاد إلى بلاد شتى إنها دعوة المظلوم إنها دعوة أم فقدت ولدها إنها دعوة أبن فقد ابنه إنها دعوة أبن فقد أباه إنها دعوة بنيه فقدت أباه ستلتقي ستلقى عند الله عز وجل قبولا فلا حزن عليك يا مظلوم لا حزن عليك إنما البلاء كل البلاء سيحل بك أيها القاتل سيحل بك أيها القاتل قريبا أم بعيدا اليوم أو غدا أو بعد غد فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم جبار السماوات والأرض أن يأخذهم أخذ عزيز المقتدر اللهم أخذهم اللهم انتقم لمن مات مظلوما لمن قتل مظلوما اللهم انتقم اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا وعدلا ورخان اللهم من كان من المسؤولين صالحا طيبا يريد خير البلاد والعباد اللهم وفقه اللهم سدده اللهم أعنه ومن كان منهم مجرما يعين المجرمين اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر